Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allah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 Hayyya ala s حيا على الفلاح حيا على الفلاح Assalátu khairun minen náwma Assalátu